السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له واشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلمه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق وقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها ورثة منهما لجال كثير ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رخيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سليلا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم من ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد هذا الان شاء الله مع موعدنا مع درس قواعد في فقه البيوع كنا قد انتهينا في المرة السابقة من الكلام عن القاعدة التاسعة القاعدة التاسعة وهي كانت قاعدة طويلة استغرقت أكثر من جلسة وهذه لأميتها وهي قاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا كل قرض جر نفعا فهو ربا وهذه القاعدة كما ذكرنا لأهميتها يعني أطلنا فيها النفس واليوم إن شاء الله يبقى لنا الجزء الأخير في هذه القاعدة اليوم إن شاء الله يبقى لنا الجزء الأخير في قاعدة كل قرض انجار نفع الفاربة وهي مسألة متعلقة ب مسألة مشهورة في كتب الفقه تعرف بمسألة ضع وتعجل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مسألة ضعوة عجل أو تسمى الحطيطة تسمى الحطيطة أو مسألة ضعوة عجل سورة هذه المسألة ما هي ما هذه المسألة وما صورتها وما علاقتها بقاعدة الباب قاعدة الباب تتحدث عن الربا وما تعرض فيه من أمور وقاعدة النفع الذي يعود على المرابي. نقول هذه هذه المسألة مسألة ضع وتعجل تراها منثورة في كتب الفقه وهي مسألة مهمة من الأهمية بمكان أولا ما هي صورة هذه المسألة؟ صورة هذه المسألة مثلا أن عمرا قد استدان من زيد الفجنيه مثلا عمر استدان من زيد استدان من زيد ألف جنيه وبعد وقت ما احتاج زيد إلى مال فقال لعمر أنت أخذت مني ألفا إلى أجل والأجل لم يأتي بعد اعطيني نصف هذا المال الآن وأسقط عنك الباقي أعطي مثلا 700 وأسقط عنك 300 هذا هو معنى ضع أي أقلل من أصل المال على أن تعجل للباقي بمعنى هو قد استدان منه مثلا في رمضان على أن يرد إليه استذنى منه في رمضان مثلا ألف جنيه نقول مثلا استذنى منه في رمضان عشرة ألاف وكان الاتفاق على أن عمرا سرد المال في رمضان القادم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذن عمر استدان من زيد عشرة آلاف، وكان الاتفاق أن عمرا سيرد المال سيرد المال في رمضان القادم بعد سنة كاملة سيرد المال عشرة آلاف كما هو، فارتضى زيد بذلك هذا هو الاتفاق بينهم، ولكن. في شهر الله المحرم وقبل حلول الأجل المتفق عليه احتاج زيد إلى مال فقال لعمر قد اتفقنا على أنك سوف تعيد إلي المال في شهر رمضان ولكن أنا الآن أحتاج إلى مال فما رأيك أن تعجل لي سبعة آلاف مثل من الأصل كامل أصل عشرة تعطيها لي الآن في شهر شهر المحرم وأنا أسقط عنك باقي المال كم الباقي ثلاثة آلاف يبقى الاتفاق الذي كان مبرما أن المال سوف يعود يعود كاملا إلى صاحبه عشرة آلاف في رمضان اتفق على ذلك ولكن في نصف هذه المدة في شهر الله المحرم مثلا احتاج زيد إلى مال فقال لعمر ما رأيك أن نتفق اتفاقا جديدا أنك ترد إلي سبعة ألاف من أصل عشرة في شهر الله المحرم وأنا أسقط عنك الثلاثة, الثلاثة آلاف هذا هو معنى مسألة ضع وتعجل أو تسمى في كتب الفقه بالحطيطة من الحط أي الوضع، فمعنى ضعو تعجل أي أضع أنك بعض المال على أن تعجل لي الباقي، لماذا سمي التعجل؟ لأن الأصل أن القرض اتفق على أن يرد إلى صاحبه في رمضان، فلما تعجل الدائن المال اتفق مع المدين على إسقاط البعض ورد الباقي، واضح كده؟ هذه المسألة الثلاث فيها علماء على قولين قبل أن نذكر القولين ننظر أولا ما هو أصل الخلاف ولما اختلفوا في هذه المسألة هذه المسألة ظاهرها الجواز لأن فيها تيسير للطرفين الدائن سوف يستفيد ببعض ماله لأنه يحتاج إلى سيولة والمدين قد سقط عنه جزء من الدين الذي عليه كان واجبا عليه أن يرد عشر فسيرد سبعة وكذلك الدائن قد استفاد من أن المال الذي كان سيعود إليه في رمضان تعجل أكثره وأخذه في شهر الليل المحرم أصل الخلاف في هذه المسألة بين المجوز وبين المانع هو هل هذه المسألة تلحق بعقود الصلح التي الأصل فيها الإرفاق أصل خلال المسألة هل هذا العقد مسألة دعوة تعجل هل تلحق بعقود الصلح بمعنى هل هذا العقد يعد عقد صلح بين طرفين والأصل في عقود الصلح المسامحة مدام النفع قد عاد إلى الطرفين أم هذا العقد يعد عقد بيع مال بمال فمن نظر إلى هذا العقد على أنه عقد صلح قال هذا لا حرج فيه فيه نفعل الطرفين صلح بين الطرفين كلاهما قد استفاد فلا حرج فيه وخاصة أن الأصل في المعاملات الحل ومن قال بالمنع رأى أن هذا بيع لعين بدين كما سيأتي فيرى أن هذا اتفاق على أمر ربوي وقاعدة أن الرضا بالحرام لا يحلله حتى ولو قيل أن كلا الطرفين قد تراضيا، فالقاعدة تقول أن الرضا بالحلال أن الرضا بالحرام لا يحلله أرأيتم لو أن رجل ومرأة مثلا قد تراضيا على الزنا هل هذا التراضي يقلب الحرام حلالا بالطبع لا فرض الشارع مقدم على رضا العبد رضا الشارع سبحانه وتعالى مقدم على رضا الناس نعود إلى أصل المسألة المسألة كما ذكرنا تسمى مسألة ضع عجل أو تسمى الحقيقة هذه المسألة ثلاث فرع على قولين كما ذكرنا أصل هذا الخلاف وسببه القول الأول قال به ابن عباس وزفر والعمل النخعي قال به أبو ثور قالوا هذه معاملة جائزة هذه <تصفيق> معاملة جائزة وعندهم أدلة على ذلك أما الدليل الأول والأدلة عندكم في المذاكرة في نهاية القاعدة التاسعة الأدلة هذه المسألة في ذكرناها بأدليتها في ختام القاعدة التاسعة قاعدة قل قرض جرب لا افعل ورابط الرساله عندكم إذن القول الاول في هذه المساله ذكرنا من قال به ونذكر ادلتهم اما الدليل الاول فهو ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج وإجلاء يهود بني النظير جاء ناس من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله أو نقول يا, يا محمد يا أبا القاسم إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل بمعنى أن هؤلاء اليهود الذين أمروا بالخروج كانوا كان لهم مال عند بعض المسلمين يعني يعطون قروضا للمسلمين مثلا فهم قد أمروا بالخروج من المدينة ولهم أموال, أموال عند الناس على هيئة ديون أو قروض قال فقالوا لنا عند الناس ديون وأموال فقال لهم النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا ما معنى ضعوا وتعجلوا أي أنتم لكم ديون عند الناس أجلها لم يأتي بعد خذوها الآن ولكن لا تأخذوها كاملة وخذوا بعضها هذا معنى ضعوا أي قللوا من قدر الدين وتعجلوا لأنكم قد يعني أمرتم وحكم عليكم بالخروج من المدينة. ده معنى إيه؟ ده معنى ضعوا وتعجل. وهذا الأثر راهد درقتني. راهد وهذا الأثر فيه مسلم ابن خالد الزنجي قال عنه البخاري منكر الحديث. وقال ابن المديني ليس بشيء وضعفه الذهبي والضرقوتني وغيرهم وكذلك في سنده علي بن زيد ابن ركانة وهو من الضعفاء إذا في الحديث لا يصح ومن كان بعض قد حسن سند هذا السند ولكن الراجح أن هذا الأثر لا يصح نحن سوف نذكر أدلة القول الأول لتكون المسألة يسيرة سهلة سنرد على دليل دليل أولا بأول. إذن القول الأول الذي نجوز هذه المسألة مسألة ضعف عجل، قد استدلوا بهذا الأثر المرفوع وكما ذكرنا أنه لا يصح. أيضا من أدلتهم ما صح عن ابن عباس أقول ما صح عن ابن عباس عند في المصنف مصنف النبي شيعه بسند صحيح أن ابن عباس سئل عن رجل. يكون له الحق على رجل بمعنى كما ذكرنا زيد قد أعطى قرضا لعمر فاحتاج زيد إلى سيولة وكان مثل الأجل في رمضان فقبل رمضان بشهرين أو ثلاثة احتاج زيد إلى ماله ولكن الأجل لم يحل فقال زيد لعمر نعم بيننا أجل لم يأتي بعد ولكن أنا أحتاج إلى سيولة وأنا قد أقردتك عشرة آلاف اعطني الآن سبعة وأسقط عنك الباقي هذه الصورة بعينها سئل عنها ابن عباس سئل عن الرجل يكون له الحق على رجل إلى أجل فيقول, فيقول له أن يقول أدائم للمدين فيقول له عجل لي وأضع عنك عجل لي وأضوا عنك كذا وكذا فقال ابن عباس باس بأس قال ابن عباس باس بأس ثم قال انما نهيو ان المدين يقول وعد يلو لك يلوك عني. ما معنى هذا الكلام معنى ذلك ان ابن عباس ذكر صورتين أحدهما اهدوهم جائزه او غير جائزة. الصورة الجائزة التي جوازها ابن عباس هي صورة أن الدائن نركز مع بعض أن الدائن هو الذي يطلب ذلك يقول للمدين أعجل, أعجل لي واضع عنك والصورة التي نهى عنها ابن عباس هو أن المدين هو الذي يطلب ذلك المدين الذي عليه الحق يقول أعجل لك القرب ولكن تضع عني طيب إيش الفرق بين الصورتين إيش الفرق بين طلب أن يكون الطلب من الدائن هو الذي يعرض ذلك وبين أن يقول الذي طلب ذلك هو المدين الفرق واضح إذ أن الدائن له أن يتنازل عن بعض حقه الإنسان لو أتى مثل إلى رجل قال يا فلان فلال أنا أقرطتك عشرة آلاف فقد أسقطتها عنك له ذلك ولا أسقط ملايين له أن يأخذ ماله له أن يسقط أمواله التي له عند الناس هذا حقه في ذلك بل هذا من أبر البر أن يرفع كروة محتاج أن يسقط الدين عن معوز معصر فله ذلك أما المدين فليس له أن يراود الدائن عن ماله يقول أنت أعطي تاني عشر أعطيك الآن سبعة وتسقط الباقي هذه نوع من المراوضة عن المال والضغط على الدائن والضغط على الدائن وهذا لا يجوز إذن الدليل الثاني هو أثر موقوف على ابن عباس أنه جوز مسألة ضعوة عن جل واضح كده وعليك الثلالة محتور كده أقول الدليل الثالث طبعا الدليل الثاني هذا قول ابن عباس, ابن عباس والأثر عن ابن عباس صحيح لا مطعن فيه ولا يعني شيء فيه دليل أثر صحيح عن ابن عباس لأنه جوز ذلك الدليل الثالث في هذه المسألة قالوا الأصل في المعاملة الحل وكما تعلمون ولا يخفى على حضراتكم أننا في أول قاعدة أسسناها في بحث البيوع والمعاملات قلنا أن الأصل في المعاملات الحل فمن حرم معاملة ما فليأتنا بالدليل الأصل في الأطعمة الحل المعاملات الثياب الأحزية هذه الأشياء الأصل فيها الحل فمن حرم شيئا ما قلنا له وين الدليل قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قلوا مما في الأرض جميعا قلوا مما رزقناكم من طيبات ما رزقناكم فالأصل في الأطعمة الشربة الثياب الألوان الأصل في الحل، فمن حرم شيئا بلا دليل كان متقولا على الله بغير علم فالحاصل أن الدليل الثالث لمن جوز هذه المسألة أنهم قالوا الأصل معنا قالوا الأصل معنا وهو أن الأصل في المعاملة الحل. وقالوا أيضا من النظر أن مسألة داعوة تعجل تدخل في باب الصلح بين الناس. عندنا نوع منازع بين دائن ومدين. فاصطلح على هذه المعاملة. اصطلح على أن الدائن يسقط بعد حقه ويعجل الباقي. فرضي الدائن ورضي المدين. وهذا صلح بينهما والشرع يقوم على الصلح بين الناس وإذارة الشحناء وهما من قد والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حلما حلالا أو أحل حراما لذا فهذه قالوا لذا فهذه معاملة جائزة وهي توافق مقاصد الشريعة مقاصد الشريعة إذارة الشحناء والبغضاء بين المسلمين و الصلح بينهما لأنه مجتمع يقوم على المودة والرحمة والصلح والوفاق بينهم إذن القول الأول في مسألة دعوة تعجل ما قال به ابن عباس كما ذكرنا وزفر والنقعي وأبو ثور قالوا بجواز هذه المعاملة الأدلة التي ذكرناها القول الثاني قالوا بالمنع وهذا قول جمهور أهل العلم قالوا بعدم جواز هذه المسألة وهذا قول ابن عمر وزيد وقال به مالك والشافعي وأبو حنيفة وهي الرواية الأشهر عن أحمد بأن أحمد له روايتان رواية بالجواز والأشهر والرواية المعتمدة عند الحنابلة هو القول بالمنع إذن القول الثاني وعليه يعني نستطيع أن نقول هو قول إم الأربعة بالمنع من مسألة ضع وتعجل واختارها أيضا الظاهرية قالوا بالمنع نسرل أدلتهم ونستخرج من كل دليل وجه الشاهد وجه الدلالة حتى نعرف من الراجع في هذه المسألة أدلة المانعين من ذلك قالوا ما روى الشيخان وهو عند أحمد من حديث أبي سعيد القدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تبيع غائبا منها بناجز حديث مرة أخرى هو عندكم في المذكرة يعني نعطيكم الرابط الآن الذي ليس عنده الرابط المذكرة هذا هو رابط المذكرة التي نشرح منها مذكرة القواعد البيانات في تقريب فقه المعاملات قالوا الدليل الأول على المنع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا هو الله مستعين حال شاء الله إن شاء الله نأتيكم بالرابط إن شاء الله الدليل الأول قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الورقة الورقة هو أيه فضة قال لا تبيع الورق بالورق ولا قال إلا مث بمثل قال ولا تبيع غائبا منها بناجز وجه الشاهد من الحديث في ذيل الحديث في العجز يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبيع غائبا منها بناجز هذا وجه الشاهد طب وينجد دلالة من هذا الحديث على مسألتنا نقول هنا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغائب بالناجز معنى الغائب إيش معنى الغائب وإيش معنى الناجز هنا نقول ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما في الذمة ما في الذمة هذا هو الغائب والمال الحاضر هذا هو الناجز مش واضح برضه نوضحه في مثالنا الذي بدأنا به الباب زيد أقرض عمرا عشرة آلاف هذا وسمى مال في ذمة أنا أنا عمر الذي استلنت من زيد في ذمتي لزيد عشرة آلاف هذا ما الغائب لأنه لأن أجله لم يأتي بعد في ذمتي لزيد اعترفت بالمال وبيع وبيننا ورقة في بهذا الدين فحينما يأتي زيد فيقول اعطيني مكان العشرة العشر سبعة وأسقط عنك الباقي إذا هو أي المدين حينما يدفع سبعة بدل عن العشرة فهذا بيع لغائب بناجز قل الغائب العشرة التي لم يأتي, أجل، لم يأتي أجلها بعد هذا هو الغائب قل الناجز السبعة الحاضرة الآن فكأن الدائن والمدين وقع بينهما هذا البيع تم بيع سبعة بعشرة أو ما أنا أوضح، تم بيع العشرة التي هي في ذمة عمر ب التي سوف تدفعها عمر لزيد الآن، فقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا غائبا منها بناجز هذا ينطبق على مسألة بع تعجل فكان المدين فكأن المدين باع العشر التي في ذمته إلى أجل بسبعة حاضرة، لذلك. هو هذه المسألة يتم فيها مبادلة مال آجل للعشرة بمال عاجل للسبعة، لذا بيقول سعيد الموسيب في بيان علة النهي قال تلك ضراه معاجلة بآجلة عشرة بسبعة بع عشرة ونحن نعلم حينما يتم بيع مال بمال لابد من الإيه من المساواة لابد من المساواة في القدر. مثلا بمثل سواء بسواء سواء بسواء ومثلا بمثل لذلك لما سئل ابن عمر الرجل يكون عليه حق إلى أجل في فيقول الدائن للمدين عجل لي وأضع عنك الدائن يقول للمدين عجل لي وأضع عنك فقال ابن عمر لا تفعل ثم قالنا هنا أمير المؤمنين عن بيع العين بالدين وين العين السبع الحاضرة الآن وين الدين العشر التي في ذمة المدين إذا عمر ابن عمر يело عن ذلك ويذكر أن هذا هو فتوى عمر فتوى أبيه قالنا هنا أمير المؤمنين عن بيع العين بالدين إذا بيع العين بالدين الذي ذكره عمر الفاروق يساوي قوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع غائبا منها بناجز بل أن ابن عمر كما عند عبد الرزق بسناد صحيح بيقول من كان له حق على رجل إلى أجل معلوم ركز قال ابن عمر من كان له حق على رجل إلى أجل معلوم فتعجل بعضه وترك بعضه قال فهذا رباء فهذا رباء وأيضا قال مثله سعيد بن مسيب وقال أيضا معمر لا أعلم أحدا قبلنا إلا وهو يكره كلمة الكراهة عند المتقدمين ليس بمعنى الكراهة عند المتأخرين عند المتقدمين كانوا يطلقون كلمة الكراهة على المحرم فليس معناها المكروه الذي الأولى تركه أو الذي لا يأثم فاعله بل كلمة الكراهة عند المتقدمين كانت تطلق على المحرم فقد ثبت عن أحمد أنه قال أكره نكاح المتعة فهل الكراهة هنا معنا الذي يفاعلها لا يأثم وقد قال الشفعي أكره بيع الكلاب فكانوا يستخدمون كلمة الكراهة ويقصدون بها الشيء المحرم فهذا من ورعهم رحمهم الله لانهم كانوا يترعون عن كلمه هذا حرام لما في تعالى ولا تقولوا لما تصف الالتناكم الكذبه هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب فكان من ورعهم ما علمهم بحرمه الشيء يتولعون عن كلمه حرام فيقولون اكلوا ويقول احدهم أكره كما قال كما صح ذلك عن الشافعية وأحمد وغيرهما نعود إلى مسألة الباب نعود إلى مسألة الباب إذن هذه المسألة المسألة الدعوة تعجل هذا هذا رابط الكتاب جزاكم وخيرا على ما عندكم من غيابات وتأخيرات لكن جزاكم الله خير هذا هو رابط الكتاب بنقول إذن القول الثاني مسألة دعوة عجل هو المنع وعليه الإبما الأربعة الدليل أول ذكرنا وذكرنا أيضا وجه الدلالة منه وذكرنا فتوى عمر وابن عمر وسعيد ومعمر قال مالك وهذا أمر أي مسألة دعوة عجل أمر مكروه كما ذكرنا كره عند المتقدمين طحم العشاء المحرم قال وهذا أمر مكروه لا اختلاف فيه عندنا لا اختلاف فيه عندنا قال لأنه نركز لا سمحتم قال لأنه بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله عن غريمه ويزيد الغريم في حقه. مش واضح لأن يرى أن مسألة ضع وتعجل تشبه مسألة اعطيني أجلا وأزيد لك مش واضح نوع الثاني يسوي بين المسألتين بين الذي يقول ضع وتعجل اللي إحنا شرحناها وبين قول الدائن للمدين أعطيك أجرًا آخر على أن تزيدني في المال يعني يعني زيد أقرض عمرا إلى رمضان فجاء رمضان وعمر لا يملك مالا للسداد فقال له زيد وأعطيك أجل آخر على أن تزيدني في المال هزربة لا اختلاف لا يختلف عليه اثنان ولا ينتطح فيها عن زان مسألة أجل لو لك الأجل على أن تزيدني في المال هل أحد يختلف في ذلك فالإمام مالك بيسوي بين المسألتين بيقول مسألة ضع وتعجل هي بمنزلة بمنزلة الذي يؤخر دينه عن الغريم من هو المدين وبشرط أن الغريب مزيده في المال. قال فهذا الرب بعينه لا شك فيه. وقال مثل ذلك أيضا ابن حزم. فالعلماء بيسو بين هاتين المسألتين. لذا نقول وأركز في هذا الكلام الإسقاط. الإسقاط. مقابل التعجيل يشبه الزيادة مقابل التأجيل نقول ثاني نقول ثاني الإسقاط مقابل التعجيل يشبه الزيادة مقابل التأجيل نكتب القاعدة طيب وأنا أعطيكم دقيقة واحدة لأسقاط قراءتها مرة ومرتين وتدبر ما فيها وهذا يسمى قياس الشبه وهذا يسمى قياس الشبه ها هل كتبت أم لا؟ دائما بننبه على مسألة الدرس في الساعة عشرة وأيضا بي بيقع التأخير والغياب والله المستعان نقولنا قلنا الجدول معلوم إحنا عندنا المواعيد المواعيد الأحد وفي العاشرة قواعد فقه الزكاة الاثنين في العاشرة قواعد فقه البيوع الاربعاء في العاشرة قواعد فقهية الخميس السالح عشر قواعد في علم الحديث الجمعة في العاشرة تكملة تفسير صورة النساء فمشكورين نلتزم بالمواعيد القادمة الأخرى الإسقاط مقابل التعجيل يشبه الزيادة مقابل التأجيل هذا عندكم قاضي عندكم في المذاكرة أنا عندي صبح 89 تجدونها عندكم في نهاية القاعدة التاسعة نعم أيوه. الإسقاط مقابل التعجيل يجبه الزيادة مقابل التأجيل طب نشرح ولا واضح الإسقاط مقابل التعجيل اللي يدعوه تعجل مسألة الباب هذه تشبه تشبه تشبه الزيادة مقابل التأجيل بمعنى أن عمر استدان من زيد والسداد كان في رمضان فجاء رمضان وعمر لا يملك مالا للسداد فقال له زيد أعطيك أجلا آخر بشرط أن ترد المال بالزيادة هذا ربا لا يختلف عليه اثنان وهذا يسمى الزيادة مقابل التأجيل فمسألة ضعوة تعجل تشبه الزيادة مقابل التأجيل واضح كده ولا فيها إشكال همم إذن ذكرنا القولين ودليل كل قول الراجح والله أعلم هو القول الثاني والذي عليه جمهور العلماء بل نقول الأئمة الأربعة هو المنع من هذه المعاملة للأذلة التي ذكرناها للأدلة التي ذكرناها أما ما به المخالف كما ذكرنا أن استدلالهم بحديث بل النظير فهذا حديث ضعيف كما ذكرنا العل في ضعفه أما ما صح عن ابن عباس أنه جوّذ ذلك فهذا صح عنه بزند صحيح ولكنه خالف في ذلك السنة المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تبيع غائبا منها بناجز ثم أيضا هو خالف ابن عمر والقاعدة أن الصحابي إذا خالف غيره لم يكن قوله حجة على غيري إنما يكون قول الصحابي حجة إذا انتشر ولم يعرف له مخالف أما هذه المسألة فوقع فيها خلاف بين ابن عمر وبين ابن عباس أما قولهم الأصل في المعاملة الحل فقاعدة صحيحة ولكن هذا الأصل إنما يقال عند عدم موجود الدليل مانع أما وإذ قد وجد الأدلة التي تمنع من هذه المعاملة مثل معاملة ضعوة تعجل فهنا لا يقال الأصل لمعاملات الحل فقاعدة الأصل لمعاملات الحل هذه يستنسن منها إذا أتى الدليل الذي يحرم ذلك واضح كده عندنا إشكال ذكرنا أن الراجح عدم جوازاز المعاملة الله أعلى وعلم ومسألة خلافية الحق فيها خلاف والراجح ما ذكرناه عندنا هنا إشكال وهو روى مسلم من حديث كعب بن مالك أن كعبا رضي الله عنه كان له مال على رجل فاجتمع كعب وهذا الشخص المدين في المسجد وقع بينهما يعني نوع نزاع وارتفعت الأصوات لأن هذا المدين لم يأتي بكل المال يعني كعب كان له دين على شخص وحل الأجل فجاء في يوم الأجل هذا الشخص ببعض المال لم يأتي بكل المال فعلت الأصوات بين كعب وبين هذا الشخص المدين فقال أنبيه يا كعب فقال كعب لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده أن ضع الشطر يعني لك مئة خذ خمسين قال ضع الشطر من دينك فقال قد فعلت يا رسول الله هنا الإشكالي هذا الحديث هل يكون دليلا لمن جوز مسألة ضع وتعجل، يعني الذي يجوز مسألة ضع وتعجل قد يستدل بهذا الحديث. يقول هنا قد وضع كعب جزءا من ماله. أمره النبي صلى الله عليه الحديث عند مسلم قال كعب قال لبيك يا رسول الله قال أشار أن ضع الشطر أي خذ نصف مالك نصف, نصف مالك فقط. فقال لبيك يا رسول الله. نقول هذا الحديث حديث كعب. ليس في محل النزاع إيش الفرق؟ في حديث كعب هنا أولاً وقت السداد قد حل وقت سداد المال قد حل فهنا خرجت من مسألة إيه؟ خرجت من مسألة التعجيل نحن قلنا في مسألة ضعوة تعجل أن صاحب المال يأتي قبل حلول الأجل فيريد ولو نصف ماله أو ثلاثة أربع ماله أما في حديث كعب الأجل قد أتى بالفعل وفي يوم السداد كان المدين معصرا فمن باب الارفاق قال عليه يسلم لكعب ضع الشطر ضع الشطر أما في مسألة ضع وتعجل الأجل لم يحل بعد لم يحل بعد وإنما الدائن لو صاحب المال تعجل ماله تعجل ماله فأراد اسقاط بعض المال قبل حلول الأجل، فهنا المسألة تختلف في حديث كعب ليس داخلا والله أعلى وأعلم في مسألة المال. فرع حاضر طب في نهاية الدرس نجيب على سيرة حاضر حاضر تمام فرع على هذه القاعدة. يعني هذا الفرع ننتهي منه لا لا يمكن تأجيله لأنه يعني أمر مهم متعلق بدرس اليوم من المسائل المتعلقه بمسألة دعوه عجل رجل عليه دين العلم تصور تصوروا مع هذه مسألة زيد مات وكان عليه دين هذا الدين مثلا سوف يقضيه في رمضان دين على زيد كان من المفترض أن يقضي هذا الدين في رمضان فمات زيد في شهر رجب مات في شهر رجب هل على الورثة أن يبادروا بقضاء دين الميت؟ أم يقال لصاحب المال أنت أجلك أي أجل سداد الدين يبقى عليه شهران شعبان ورجب أو رمضان فحينما يأتي رمضان تطالبنا بالمال أم يقال أن بموت المدين يحل أجل السداد مش واضح ولا واضح أصل هذه المسألة هل من ماتوا عليه وعليه دين ينظر متى يكون أجل هذا الدين أم بموت المدين يحل أجل الدين الجمهور وهو الراجح قالوا أن بموت المدين بموت المدين الذي عليه المال فقد, حلت فقد حل وقت الدين وحل وقت السداد حتى لو كان يبقى شهران الأكثر بموته حل الأجل واجب على الورثة أن يقضوا دين الميت حتى لو بقى عليه على وقت سداد سنة فالقاعدة تقول قاعدة قاعدة, قاعدة جدا في مثالة الديون الأجل يحل بالموت أجل السباد يحل بالموت لذلك حينما يموت شخص مثلا وله قد ترك مالا ينظر أولا في نفقه الغاسل والمقبرة ثم ينظر بعد ذلك في الديون والديون نوعان ديون لله عليه حج عليه الكفرات وديون للبشر على خلاف بين العلماء والراجح أن ديون البشر تقدم عند التعارض بمعنى ترك مال قليل وعليه حج وعليه ديون للبشر إذا أخرجنا من يحج عن الميت لن يأتي بديون البشر وإذا قضينا ديون البشر لن نتمكن من الحج عن هذا الميت مسألة خلاف بين العلماء والراجح أن ديون البشر تقدم وليس هذا استهانة بدين الله ولكن لأن الأصل في دين للمسامحة والأصل في ديون البشر المشاحة والمنازعة فتقدم ديون البشر الحاصل أن نقول قلاصة هذه المسألة من مات وعليه دين وهذا الدين إلى أجل والأجل لم يأتي بعد فبموته بموت هذا الشخص قد حل أجل الديون متى في رجب وكان عليه دين سوف يقضى في ذي الحجة فبموته ولو في رجب وجب على الورثة أن يبادروا بسداد الديون يؤيد ذلك الأدلة العامة التي أفادت أن الميت معلق بدينه كان أن السلم لا يصلي على المدين حتى يأتي من يقضي عنه دينه وفي حديث جبريل السلم قال أن كل شيء يوفى للشهيد إلا الدين وهذا يدل على عظم خط وخطر الديون قال الزهري مضت السنة أن هذه مسألة ليست عندكم فلابد من كتابتها بأدلتها مسألة حلول دين الميت قال الزهري مضت السنة أن دين المدين مضت السنة أن طبعا الزهري من التابعين حينما يقول مضت الصنة فهذا ينقل إجماع الصحابة على ذلك مضت الصنة أن دين المدين قد حل إذا مات دين الشخص المدين بموته قد حل أجل الديون طب مسألة, مسألة أخرى مثلا مات تزيد وكان لا نقول عليه ديون عليه مثل زايد قد دخل في جمعية واضح يعني كلمة جمعية جمعية يعرفها المصريون اللي هي مجموعة اشخاص مجموعة اشخاص بيتفقوا بي على ان في كل شهر شخص بيدفع جزء من المال ويتم جمع هذا المال يعطى لواحد من هؤلاء العشرة وفي كل شهر شخص من هؤلاء العشرة يجمع يأخذ هذا المال مثلا عشرة أفراد كل شخص هيدفع ألف بنيه بقرعة أو بالاتفاق أو بالتراضي في أول شهر زايد يأخذ عشرة ألاف في الشهر الثاني عمر يأخذ عشرة يبقى العشر أفراد كل فرد بيدفع ألف وبالقرعة أو بالأضوار أو حسب الاتفاق كل شخص بيأخذ بيأخذ عشرة ألاف فنفرض أن في بداية الجامعية مثل هذه كانت الدور الأول من نصيب زيد فقبض هذا المال عشرة ألاف فمات بعدها بشهر إذن هو مدين بكم؟ مدين بتسعة ألاف للأشخاص الذين معه في نفس الجمعية. فنقول بموته يجب على الورثة أن يخرجوا من ماله تسعة ألاف يعطونها لهؤلاء الأشخاص الذين كانوا معه في هذه الجمعية. كده؟ قال الزهري نعم. قال الزهري مادة السنة أن دين المدين يحل بموته أو يحل إذا مات. جزاك الله خير. إلى هذا حد ننتهي وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم لو أي سؤالك فالضب مع كان الكلام اليوم كان صعب شوية حاولنا أن نيسره بقدر المستطاع ولكن المسألة بعد سماعها لأكثر من مرة وقراءة المسألة ومذاكرة المسألة إن شاء الله تكون سهلة يسيره اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ما كنت العلي بن حكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا أنك أنت العليل عظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إن شئت جعلت الحزن سهلا هذا الله أعلى وأعلم ورد العلم إليه أسلم صلى الله عن النبي وسلم اللهم اغفر لنا ذنبنا أوله وآخرة وكفينا ربنا هم الدنيا والآخرة وارضى عن الأنصار والمهاجرة نذكر ما ذكرناه بالأمس من مسألة المحافظة على الدروس مسألة التأخير بتخزننا كثيرا الغيابات تحزننا كثيرا الجدول عندكم معلوم لا أرى مبرنا للغياب فدرس مستمرة حتى في أيام العشر نذكر أيضا بمسألة سيوم العشر مع الأعمال الصالحة علموا الناس ذكروا الناس كونوا مصابيح خير قال تبارك تعالى ومن كان ميتا فأحينا وجعلنا له نور يمشي به في الناس او من كان ميتا كلنا كنا اموات كنا على كنا في غفله أو من كان ميتا فاحيينا احيانا الله عز وجل احيى قلوبنا هدانا بفضله سبحانه وتعالى بل الله يمن عليكم أن هداكم للايمان كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم أو من كان ميتا فاحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس نورا يمشي به في الناس يذكر هذا بصيام يذكر هذا بقيام يذكر هذا بصدقة يدعو إلى الله عز وجل ومن كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس يعلم سنة وعلم ذكرا وعلم ويدعو إلى الله عز وجل هذا هو صاحب النور الذي وإن مات نوره لا ينطفئ أبدا وصل الأرض هامدة كلنا كنا مثل لهذه الأرض الهامدة وطل الأرض همدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت اهتزت هذا صلاح النفس وربت هذا صلاح النفس وأنبتت هذه دعوة إلى إصلاح الغير الفرق واسع والبو شاسع بين الصالح وبين المصلح شتان صالح ومصلح كما تعلمون ولا يخفى على علم حضراتكم في باب المياه الماء نجس وطاهر الماء نجس وطهر وطاهر فهذا المثال مع بعض التحفظات يعني لا يفترق عن حال العاصي والصالح والمصلح العاصي في معصيته الصالح صالح في نفسه ولا يسعى لإصلاح غيره وأعلاهم والمصلح الذي الذي صالح في نفسه ويسعى لإصلاح غيره ولا يخفى على حضراتكم قصة أفحاب السبت قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم ينتهوا ما أمرنا بهداية القلوب إنما أمرنا بهداية البيان الإرشاد الدعوة إلى الله تعليم السنة تذكير الناس قضاء الحوائج كم من ساعات يكون فيها هذا الشخص نائما ومئات يدعون له لأنه سعى في تفرج الكروب سعى في قضاء الديون سعى في توفير العلاج لمريض أو الطعام لجائع أو الكيس لعاري ينام هذا الشخص وأناس دعون له لأنه سعى في الخير وفي الحديث يقول النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي لا نسعى في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهر السعي في قضاء حوائج الناس هذا إذا كان في قضاء حوائجهم لإصلاح بدن أو إصلاح مرض فكيف بإصلاح القلوب والدعوة إلى الله عز وجل وتذكير الناس بالسنة بلغوا عني ولو آية بلغوا عني ولو آية ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا قال إنني منه كل هذه سبيلي أدعو إلى الله أفضل وظيفة لن تجد مثلها أن تموت وأنت داعيا إلى الله آمرا بسنة مذكر بآية داع إلى الله عز وجل تدعو إلى الملك المالك المليك ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة تدعو إلى الملك سبحانه وتعالى اللهم سبحانه وتعالى فآيان طيبة ذكروا الناس فيها بالسنة حرصوا فيها على الخير المغبون من يحرم خير هذه الأية. أصلنا عليكم. فمعذرة إن شاء الله غدا الأجازة ومواعيدنا الأربعاء في العاشرة مع قواعد مع القاعدة اللغوية. واليوم إن شاء الله الساعة 12 تكملت بحث الإمام العظمى فتاوى أحكام. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.